هل يقال ان المندوب مجزئ يعني يجزئ فان المجزئه هذه معروفه ان لوجب اجاه وافط عنه مطلبه يعني قال اذا صليت فاتيت الشروط والاركان وكنت قبل ذلك قد توضات الوضوء المطلوب فقد ايش فقد اجاتك صلاه الاذاء أصله للوجوب فهل للمندوب قال له تجزئ ام لا ان جاءك اجاتك صلاه المنفله أم لا طبعا هذه القاعدة هل يقال في المندوب يجزئ هل طبعا فيها خلاف إذا صدرنا مبهل إذا فيها خلاف أصلها من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى النماجة في سننة أربع لا تجزئوا في الضحايا أربع لا تجزئوا في الضحايا طبعا ذكر بالعوضاء قال أربع لا تجزئوا في الضحايا لأن هنا السدب المفهوم إذن في غير, غير هذه الأربع تجزئوا في الاضحيه طبعا هذا يستقيم التقيم على قول الجمهور لكن هناك من يقول بان عيش ولد فلا يسد ذلك امه سويد الاخراء اربع لا تجزي في ذبح حي وايضا في حديث مثلا يجزئك او تجزئ عن أحد بعده فطبعا قال مشهور كتب لابيه لابيشاء لما قال ان هو ذبح قبل الصلاه ومسلم قال من ذبح قبل الصلاه ففشات شات ايش شات لحن. ليست أضحية فقال عندي جذعة قال عندي ماعز فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذبحها ثم قال تجزئك ولا تجزئ أحداً بعد قال التوب الأشياء قال تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعد هذه أيضاً في نفس السياق لأنها تتكلم عن الأضحية والأضحية فيها كلها الإجزاء هو الاكتفاء بالفعل يعني سقوط الأمر. الأمر فإذا أدى المكلف الفعل على وجهه انقطعاً وتعلق الخطاب يعني أنه يسقط عن لا يطالب كالذي يشرب الخم فقلنا له أن تقبل لك صلاة أربعين لكنه نقول لابد أن تصنع أنت تجزعك الصلاة قال أجزاءتني فنقول نعمل إجزاء اتفاق من الإجزاء والقبول بينهم عمو مخصوص إذا قلنا قبل العمل لابد أن يكون أجزاء لكن لا يشترط في الإجزاء القبول لا يشترط في الإجزاء يهتم بالظهر توفر الشروط والأركان فإذا لا يتعلق الخطاب به إذا قلنا أجزأتك صلاتك فلا تطالب بها والعلماء اختلفوا المندوب يقال له أجزأ أم لا فهنا العلماء قالوا الجمهور قالوا نعم يقال في المندوب أجزأه وهنا مخرج على التأثير الأول بأن المندوب أيضا مأمور به كما بيان المندوب أيضا مأمور به فيصح لنا أن نخرج عليه أنه يجزئه أنه يجئوا اجزاءت كصلوات الليل اجزاءت كصلاة التراويح نعم وطبعا بحديث اربع لا تلزق في الضحايا ويستدلون بحديث يجئك ولا تلزق أحد بعدك كيف ذلك كيف يستدلون به انهم عندهم بان الضحيه صم ولا وحقا ان الضحايا مختلف فيها نفرونا لا وجبن لمن سن قال من, من استطاع ان يضحي فلنضحي فلا وبنا ما مصلانا فهذا فيه زج وعيد ونهي أكيد لذلك فقال أن السلام هذا القول وأيضا الكلام ظاهر جدا في أن السلام ضحى وضحى الصحابة الكرام لذلك قالوا بأن الاضحية واجب والصحيح الرجع أنه ليس الواجب حتى الحديث التي جاءت بالأمر بالاضحية أمر اشتحبام ليس أمر إيجابي والدلائع ذلك بأن أبا بكر والوقت السنة وصلنا متبعة بأن أبا بكر وأن عمر كان استطيعان القصيد ملك ذلك ولم يضحي فلما سئل عن ذلك قال خشينا أن يحسب الناس انها فريض او انها له وجو قول مسلم من استطاع ان يضحي فلم يضحي فلا يقربنا مسيدنا فالمعنى هنا هو هو الذجد فقط بان يستطيعون ذلك فلا يدخلون السرور والتوسعه على الفقراء فالحق لان القول الاول بأنه يعني الاجزاء يصح صح في المستحب لا سيما انه مامور به كما بينا والقول الثاني انه لا يقال في المستحب يجزه لا سيما انه يرون انه غير مامور كما قال الالاف والرازي كما بينا شبك وبين كما انه يقال يجزه يعني انت تراه كثيرا في اداء الباب تقول مثلا اجمع الفقهاء بانه يجزه القعود في صلاه النافله مع الركع اجمع الفقهاء بانه يجوز يج قالوا يجزه القعود تجزء ص ي يج القوت في صلاات أن بالاتفاق بالاتفاقبة الدي. لأن ش قال صلاات القاعد على الن من صلا القائن على بعضاح جدا فه إجاء و الصلاات نفلة على الصلاات أن وكذلك يجزي في الصوم ننفس أن تبيتننية من الصباح يجزه. في صوم النفلي وهذا باتفاق يجزئوا في صوم النفلي أن تبيت النية من الصباح طبعا هذا باتفاق لأن الأحناف خالفوا الجمهور في إيش الصائمون الأحناف خالفوا الجمهور في إيش ممتاز في مسألة إيه في أي سيام في سيام يعني الأحناف يقولون لا ينتوي من الصباح فإذا قالوا بانه في الفرض ينتهي بالصباح هل ان يقول ذلك في النفل الغدبي او لك أن تقول يجزئ ايضا في النفل وأن تقول ايضا يجزئه في الوضوء ان يغسل ان يغسل وجهه ويديه ويمسح راسه وان يغسل يديه مرة واحده مره يجزئه مره واحده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان لذلك أن طال تقسيمات العلماء والفقهاء يقولون عندنا الغسل غسل اجزاء وغسل كمال الوضوء وضوء اجزاء ووضوء كمال هناك لدوء منه ما هو فرض منه ما هو مستحب هذا بالنسبة لهذه الطاعدة لمندوب ننتهي من قواعد المستحب المندوب حتى يعني ننتهينا بطاعدتين ثم ننتقل إلى الجباح ثم المطلوب والمحرم فننتهي من الأحكام التكلفية ومنطلنا الأحكام الوضعية طاعدة هل يترك المندوب إذا صار شعاراً للمبتلعة؟ معنى الطاعدة؟ بان انه كان سنه وهذه السنه انضطرت واهل البدع هم الذين تمثلوا بهذه السنه وصارت شعارا لهم صارت شعارا لهم مثلا كاهل البدعه الذين يتعمموا ويعممون فالاهل العمائم والعمامه سنة هي سنه عاده لكنها تنقلب عباده بايش بالتاسب العمامة العمامه سنه عاده مش وليست لكن تصير سنه بايش بالنية بالإئتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم فالعلماء يقولون إذا كانت هذه العمامة شعار أهل بدع هل ي... ي... ي... المرء يتعمم وأنه لا يعمم نفسه أو لا وأنت تعرف من الذين يعني من أهل بدع حتى القرآ... القرآنيون, القرآنيون هذه شعارهم هو العمامة ويأخذون بالعصى أيضا هذه كان يمشي بها النبي صلى الله عليه وسلم ونهيك على التصوف العارف في الناس يفعلون ذلك من كبار المتصوفه يقوم لا يقام بين الناس إلا وهو يرتدي على العفصونه ابن مشد و ترى القميص القصير ومن من يعمم ويقول هذا يقول قاعد وقاعد بنقول والله قاعد ما اليمني المشهور معروف جدا فالغاء المقصود هو الآن يتمثل بالسنة وشعاره ظاهره وظاهرته السنه وهو طبعا يعني هذا الذي طال إن, إن, إن الله اعطى الولي القوة يحيي الجنين في بطن امه نهيك ما على مسألة التوسل بغير بالأولياء أو لا بالأنبياء بالأولياء أيضا أو بالأصفياء على الاعتقادات كأن الكون هناك من, من يؤثر لكذا الله جل في أولاد فهل تطرك هذه السنة لأنها شعار لا يبدأ أم لا ذهب عليه بعض الشفائية بعض الشفائية ذهب إلى ذلك اولا أصل هذه القاعدة حديث الناس سلم كان رسول الله سلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحظة تمر به حبر من اليهود او حبر من اليهود فقال هكذا نفعل فجلس النبي عليه وسلم وقال اجلسوا فخالفوه قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فيه ضعف يعني انا صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه كان يامر بالقيام ثم جلس عللنا الطالب يرى ان النسخ ان هذا ان ان القيام للجنازه كان صار منسوخا وبعضهم قال لا المساله على الاستحباب ان كان يريد الثان يقول لك الافضل ان يجلس اما قيام النبي فله تاويلات كثيره جاءت من الاثر من هذه التاويلات قال ان الموت له فزع ان الموت فزع فكان فزع الموت قام النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض عليه جنازه في اثر اخر بقى اتسلم مره لما مرت عليه يهودي في يعني ما اراد ان تعلوه جنازه اليهودي فقام وفي روايات اخرى بان المسلم قال يعني انه لما قام قام للملائكه قام وانا احتج به بعض العلماء في قلنا ان نزل الناس منازلهم أن ان تقوم للعظيم الملائكه مافعش الخلق لله جل الغرض المخصوص هذه بالنسبة لأهلة لا يعني من نفلة القول فيما نحن فيه الآن بأن جنازة اليهودية لما مرت أو الجنازة لما مرت وقام حبر اليهود قال لا نحن نفعل ذلك فجلس النبي مطلب حديث هذا الحديث ضعيف لكن تمنى أن الصنة تترك لو كانت شعارا لأهل البدع ذهب ابن أبي هريرة إلى أنه يترك المندوب إذا صار شعارا لأهل البدع ومثل لذلك بالترجيع في الأذان وأيضاً الجهر بالبسملة أن الجهر بالبسملة عنده سنة الأبي هريرة مذهبه الشفع مذهبه شفع وهو يرى بالجهر بالتسمية أن هذا هو السنة فلما أبو هريرة شفع طبعاً أنه تعلم على يدي الشفع الناسخ المنسوخ والعام والقاص أبو هريرة هل تشعفين أبو هريرة؟ آه نعم الناسخ المنسوخ والعام والمقصوص ومتقل مقيم وحتى أصلا هذا لما قيل قيل بذلك أنه ما تعلمنا العلم إلا منه والله أفضل ما هذا وما تسترقز عرف منه يعني لماذا سؤال بالله لماذا سؤال تتعلم تقول لها أفضل تقول أبو, أبو هرايرا في البسمان ابن أبي هرايرا ابن أبي هرايرا هذا شفعي وهو من الأصحاب كان يرى بيتارك البسمانة لأن أهل البدع قد يعني أخذ وهو تأيرانها سنة يرىها سنه بل هو يرى ان البسمله ايه من ايات من سوره الفاتح فهي يجهر بها ومع ذلك كان يستسر لانه وجد ان اهل البدع يعني يجهرون بالبسمله وايضا كنت فاجئ ان التجئ عنده صد لان الفازي شفوي كنت فاجئ صد مع ذلك ترك ان واد اهل البدع ياخذوه وطبعا هذا كلام الحق ان هذا خطا هذا خطا وللاستدلال بالحديث لا قيام له لان هذا حديث ايش حديث باي حديث الله باي نقول الاصل في مخالفه اهل الكتاب في ما يوافق الحق يعني هم لو وافقوا الحق النبي صلى قال اعضوا اللحى وحفوا الشارب واعرفوا وخالفوا اليهود ال نصاب طب هم فعلوا ذلك ترك تركوا اللحى وحفوا الشارب نخالف احنا ان احنا في اللحى ونحفوا الشارب لا اذا وافق المساله بالضابط قواعد الحق فاذا كان القيام للجنازه حق فاحنا قوم للجنازه مهلوم. هذا هو فالإسلام الحديث لا يستطيم له الحديث ضائف أما الغزاري أيضا من الشفائية فقال لا تطبق بحال من الأحوال لا وإذا صارت حتى لأهل البدع لا. ووجهت النظر بذلك أنه وسيلة إلى, إلى هج السنة وأنت مأمو شرعا بأن تظهر السنة من أحيى سنة من سنة كان سنة من أحيى سنة من سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سنة سنة الحسنة يعني من أحيى سنة الحسن فلاه أجواء وأجمل عاملاً بها وأيضاً لما قال لنا سنة من فضوب الغرباء قالوا من يا سنة قال لنا دي لا يسترقون من سنتي ما أفسد الناس فمعنى أنك تترك السنة من أجل أنها البدع صارت شعاراً أهل البدع هذه فيها وتكون وسيلة إلى وجران السنة وترك السنة والوسائل لها حكم المقاصر. فلا يجوز بحال من الأحوال هذه القاعدة الإجابة فيها لا تترك السنة ولو كانت شعارا لها البدع لكن ينشر بين الناس بنادي سنة فلا تلطروا بيأولاد لأن أهل البدع لابد أن يكون لهم شمت طيب غلق حسن لهم, لهم لهم ما يؤثرون به على الناس يعني هذا الرجل المعمم الذي يعني يأتي بالعصى ويأتي بالقميص القصير والله نحن يطول قميصنا إلى الكعمين أو أقل من الكعمين بشيء وهو إلى أنصاف السقين وأنصاف السقين هذه السنة لما قال ابن عمر لما دق على ابن سلم قال من طلع عبد الله قال لو كنت عمت لله رفعت ثوبك فما قض اظهرتموه على نفس الساقين فكان يفعل ذلك هم يفعلون ذلك وقال وان ف الى الكعبين فالافضل ان يكون إلى الساقين إلا ان تظهر طبعا ان ممكن ان ما يقولون اذا ظهرت الاوراد فانا فالغرض المقصود تراهم متمثلا بالسنه الصغيره امام الناس بطريقه يجعل الناس يقولون هذا عند رجل متمثل بالسنه جبت يقولون ان الرجل يفوت وقت الوجود ولا والحلول فيعني على نظر الساده لكن نحن نقول هذا لا يجعلنا نترك السنه دفع ذلك وقولها دي سنه الرسول لكن هذا الرجل إذن الطاعدة المهمة جدا نقول لا تترك الثنة لا يترك المندوب ولو كان شعارا لأهل البدع بل نحن ندعو أهل البدع أن يتبسكوا بالثنة أكثر وأكثر فإن تبسكوا بالثنة بالثنة هجروا البدع طاعدة العجر هل إذا جاء لغز عجب ربكم يدل ذلك على أنها مندوب وليس بالواجب نعم القائدة هنا أصلها في سنة الانسلم قول الانسلم لقد عجب الله من, من فلان وفلان فعن في الرواية عجب ربكم من صنيعكم أمس لما جاء الضيف الانسلم حل ضيف الانسلم فبعث إلى أزواجه ما من امرأة من أزواج الانسلم تبعث له وتقول إن ذهنا ما عنده شيء يضيف ضيفه فقال الرجل أنا أضيفه يا رسول الله فذهب للمرأة والطعام كان طعام لها ولزوجها ولأولادها فنومت الأطفال ثم أخذ الطعام فأضعته بين يدي الضيف وكانت وكا طبعا هذا قبل الحجاب فكانت تشعر وكان الرجل يشعر ويوهمه بانه كان حتى لما رزق فجر اخبر الله الخبر لنبيه صلى حتى نظر الانسان قال ما فعلت البارحه عجب ربكم من صنعه هذا خروج عن النظائر ولذلك عجب ربنا لدسامه صفات الله هنا في اولاد خروج عن النظائر كرم ليس له نظير كرم بانه قدم الضيف على نفسه وعلى اولاده فقال عجب ربكم من صنيعكم أمس فقالوا هذه اللفظة تذل على أن هذا الفعل من وهذا صحيح لأن الأصل أدناك ثم أدناك قولوا إنسانا مجد بنفسك ثم بمن؟ تعود فهذا هو الأصل فلما قدم الضيف على نفسه كما قال الله جعل مزحا للأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم فصاص فقال ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون فالفلاح ونطفلاح لنه ونطفل يوقى شح نفسه فالفلاح <تصفيق> فإذا بالنسبة للقول إذا نسبنا الفئل اللاجئة في علاج عالي وربكم يدل على الند يعني هذه أيضا من سياغ المستحبات من سياغ المستحبات الانتقال إلى الحكم الثاني من أحكام التكلفية قلنا الأحكام التكلفية سبعة وهذه الأحكام التكلفية السبعة فيها حكم واحد من السبعة دخل تغليمه فممتازين الأحكام والتكلفية خمسة فيها المانع والشرط والسبب وأيضا هذا خطأ فادح سمحونا نواهم كأن نواهم كبرت كبر سني فوهمت الوالب المستحب لا أترك المباح في النهاية المستحب المكروب المحرم هذه الأحكام التجليفية أما المباح دخل تغليبا الرارع صحيح المباح ليس تحكام التجليفية لكن دخل تجوزاً تغليبا الحكم البباحة منها قواعد القواعد العصولية التي تعلق بها قاعدة من صياغ المباح لحرق من صياغ المباح لا حرج. طبعا المباح هو اللي بيستوى طرفان لا ثواب فيه ولا عقاب لكن لابد أن تعلم أن هناك قاعدة العصولية هو أخرى وهي المباحات أو العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات كما سيأتي تحسينهم فإذا من, من صياغ المباح أن تعرف أن هذا مباح في اذا وجدت رفع الجناح او رفع الحرج رفع الجناح ورفع الحرج لقول النبي محمد عندما جاء الرجل فقال يا رسول الله نسيت وهمت حلقت قبل ان ارمي طبعا ترتيب في يوم النحر بكلمه رمحط ر ن ح ط ر رم ن نح ح حل ط فقالهم وهمت نسيت حلقت قبل أن أرمي فقال له أرمي ولا حرج جاء الأخ قال طفت قبل أن أنحر قال أنحر ولا حرج فقال أرجاب فما سؤال من شيء قدم أخر إلا قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج هذا يعني أنه مباح وهذا على خلاف التأصيل لأن التأصيل التأتيب وارد وإن كان هذا خلاف فقه عظيم بين العلماء بعض العلماء ينيطوا الإباحة التنظيم والتأخير بالوهم فقط. مناط الاباحه عندهم بالايش دلوقتي فانعم فانتعم فلا صح لان الترتيب وارد لان الترتيب وارد في هذا الباب لان أنا... قال خذوا عني مناسككم فخذوا عني وارد هؤلاء فكل فاعل وكل قول يؤخذ بقوله صلى الله خذوا عني مناسك عامه رفع الحرج بقوله صلى الله الحرج هذه من ذنبات المباح من ذنبات المباح القاعده هنا تتعلق بالمباح هل المباح طاعه ام ليس بطاعه طبعا وهل للخلاف وصهره ان ليس بطاعه كما سالوا المباح ليس بطاعه قال سلم من نظر ان يطيع الله ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي من نذر ان يطيع الله ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي به الجمهور على ان المباح ليس بطاعه فالحديث فيه أن من نذر طاعه يلزمه ان وقت بيادي ط سماها ط مما يدل على أن من نظر بالمباح من, من نظر مباح فلا يجب عليه الوفاة. من النظر مباح فلا يجب عليه الوفاء ف فال... لذلك قال علماءنا لا يلزمه بالنظر ان بالنظر بالنذر كان مباح وهذا في المباح ذاته لا المباح لغيره الذي يتعلق تتعلق احكامه بغيره اذ لا يتم الواجب الا به فهو واجب فيكون مباحا في ذاته لكنه من نسبه لغيره قد يكون, قد يكون محرما على ما تعلق به الغرض المقصود بأن العلماء قالوا المباح ليس بطاعة والحق بأن المباح قد يكون طاعة يكون قد يكون مستحبا وقد يكون وربا وقد يكون محرما بتعلقه بغيره فأصل المباح ليس بطاعة لكن إن تعلق بغيره قد يكون وربا قد يكون, يكون مباح اشتراء, اشتراء الثوب شراء الثوب الأصل فيه الإباح في شراء الثوب على الإباح هذا في ذاته فلمتعلقه ممكن أن ينقرب إلى طاعة كيف ستر العورة من أجل الصلاة لأن من شروط صحة الصلاة ستر العور فصار شراء الثوب واجب بالنزوم هنا الآن من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب تفسروا لي هذه اللي تفسر بأشيرها أنت أنت هاي فسر ما قيله الآن عن طريق وإيش بقى الدليل على هذه نعم ممكن يستدل بهذا أحرص على ما نفعل لا ها. ما لا يتم الواجب اللبيفة هو واجب على كيف كيف صحيح لكن هذا الحديث لا صح ولكن ولكن استدلام صحيح نعم صحيح ممتاز, ممتاز. أنها عم باية لأنه من يعتصره الخمرا جاء الحديث ضعيف كما قلنا هذا دلالة يستدل به على أن ما لا يتم جاري بنبيه فهو واجه ماذا تقالي؟ انت قلت كده؟ لا الوضوء بذاته مستقل يا رادي الأمن إذا كنت مستقل فأغسره بذاته هو مستقل باية لأنه مباحة ولا مباحة مب... الوضوء مباحة ولا مباحة يا حبيبي افهم بالله عليك افنى لفارق العلم الوضوء مباحة ترجم الفقيه الآن الوضوء م فلا تحيد عن الاجابه الوضوء مباح قل نعم أو لا اخطأت الوضوء قرب الوضوء طعن في حد يختلف اثنان ابو معاذ يا ابو معاذ نختلف بذلك الوضوء ايش قرب قرب طيب ولا لا البيع مباح ولا قربة فهمت الفرق يا بابا حبيبي فاهم عشان ما تقول ان الوضوء للصلاه صار مباح يتم الوجه ده لأنه لا يستخدم بذلك لأنه عندنا دليل يستخدم بذلك وهو قرب بذات أما البيئة ليس قرب هنا البيئة سيصير قربة وجوباً أو, أو, أو حرمة بسبب التعلق بالبيئ بيع الخمر إيش؟ حرام تقرب إلى الله بالتنحي من بيع الخمر وأصل بيع حلالة الحرام مباع صحيح ولا لا صار حراماً إذا باعه لمن يعتصله يبقى هنا هنا يستدل به في ما لا يتم الواجب الندب فهو واجب ما لا تتم به فوائض الا فهو واجب نعم عندما يقول بان النكاح الاباحه قال بان ان شاء الله عندما يقول بانه مباح وليس بقربه المباح مباح وليس بقربه فانه المقصود انه اغض للبصر واحفظ من الفرض فاذا يستدل به على ذلك فاستدلالك صحيح صحيح ممتاز أما تنادي أذل على ما لا يتم الواجب إلا فيه فهو واجب ولك في ذلك أمثلة كثيرة قد يصبح المباح واجبا كشراء الشراء الثوب والساتر العورة وقد يصبح محرما إذا باع العنب لمن يعتصره خمرا وايضا قد يصبح ممنوعا من شيء هو له مباح فيه الإباحة فيه ويمتنع من هذا الباب مع أنه مباح فيمتنع وهو إذا اختلطت امرأته بأجنبيات ومتشابهات فلا جزء أن يجامع امرأة منهم أو ان رضى الزواج من امرأة فدخل في محلة فقالوا له كل أنت رضعت من واحدة نظرة فوجدت عشرة من النسوة فقالوا رضعت من واحدة منهم هو لها بإمانة التي رضعت معه خمسة رضاعات مشبعات فيحرمنا لبيعا عليه فنحرم جميع النساء العشر نسوة عليه هذا من باب كما قلنا ملاتين من حرام لبيع فهو واجب وقد وقد يتعلق بهذه القاعدة بأن المباحات أو العادات تنطلب بالنيات إلى عبادات كما قال ابن مسعود والذي نفسي بيدي إني لأحتسب لا نهمتي كما أحتسب قومتي الثوري كان أكل كان يأكل كثيرا الثوري هذا كان فحل المحدثين الثوري كان صعيقا في الحفظ حتى أنه لما سوء العمال قال ما مالك أن المالك كان له أحرف يسيرا طبعا إذا قرنت حفظ مالك بحفظ الثوري ك-كم ما نتكلمش على ككم الطاع الثوري يتقدم ب1000 مره دوري حتى في الضبط الضبط الثوري صاح ممكن يكون اضبط من مالك طب ايش اللي يقض ايش على الثوري امران مع ان الثوري فقيه ايضا الثوري له مذهب فقهي مستقل الثوري له مذهب فقهي مستقل لكن ايش انتقاء الرجال الذي قدم مالك على ثوري انتقاء الرجال معناهما جبلان فالثوري كان يقول كان يأكل كثيرا وكان يقول الدباء إلا ما إيش تحسن على فها لا تأخذ منها لا تستعملها فكان يأكل كثيرا ليقوموا طويلا أو لماذا يأكل طويلا واحد يمكن في الليل يقدم له الخروف فيأكله وينتهمه ينتوي بذلك أنه لن ينام إلى الفجر إما ساهراً يطلب العلم وإما ساهراً يقرأ القرآن وإما ساهراً يقيم الليل ونحن الحمد لله لا هذا ولا ذاك ولا تن ومعنى مع الخروف في الفاكهة أيضاً عشان الرجل يغمى عليه خمسة أيام ويقول المغمى عليه ليس بمكلف ولا يغمه شيء فهؤلاء كانوا يحتسبون كل شيء حتى أن صحابه كانوا يسألون الناس يسألون الناس إلا للعمل إلا للتعب إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فإنهم يتوضعون ويسألون عن دقائق الأمور في الوضوء تقرباً من الله في علامة يعملون بذلك تقرباً لله دل في علامة فهذا قال أحتسم الأمود كما أحتسم مقاوماته والصحابة رضو الله عليه تركوا ما يشتهون من الأطعمة أتساء بالإمسلم تعبدا طلبوا العادة إلى عبادة والمباح إلى سنن فإن الإمسلم لما قدم له الطعام وكان فيه البصل المطبوخ فاللسلم تجنبه فتلنبه ربي فقال للسلام كل كل إني أنادي بلا تنادي فامتنع عنه طيلة معاش ما أكل البصل المضبوخ وان كان مضبوخا وإن كان عمر كان يقول أبيته بالطبق انا بن مالك ما كان يعرف عن الدباء وما كان يعرف وما كان يحبه فلما نظر الرسول صلى عليه وسلم يتتبع الدباء في الصحفه قال ما احببت الدباء قد احببت الدباء حين رايت يتتبع الدباء في الصح فهؤلاء قلبه كانوا تجارنيا قلبوا العادات والمباحات إلى العبادات وصارت الدنيا الصالحه قرب من القربات رب الأرض والسماوات ايضا من القواعد تتعلق بالمباح قاعدة هل المباح مكلف به وهذا فهذا الذي بيناه أصوليا لحديث إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن راغب عن سنتي فليس مني فهم يقولون بالنسبة للمباحة هل يدخل في التكليف أم لا الحق أن المباح لا يدخل في التكليف الراجح طبعا هم الذين قالوا بالتكليف قالوا بهذا الحديث أتزوج النساء على أن الزواج من المبيحات على أن الزواج من المبيحات فقالوا إذن هو يتزوج الإساء وهو من المبيحات المبيحات وسمها إيش سنة فنقول حتى لو ذلك لا يساعدهم هذا الحديث في الاستدلال لأنه هو تزوج ائتساء فصارت سنة بالائتساء سنة بالائتساء ولكن في رسول الله أسوة حسنة. فصحيح أن الأحكام التكليفية تستاج إلى عقائد والمباح ليس كذلك فالحق الراجح الصحيح أن المباح لا يكون عليه السواب ولا العقاب لأن من تعريف المباح أنه لا سواب عليه ولا عقاب فلا يدخل في التكليف لكن ماذا يكون مكلفاً مفل... به إذا, إذا... إذا دخل في تحت المسألة التي هي اللزوم يكون لغيره يعني في ذاته مباح لكنه بتعلقه بالغير صار مكلفا بها أو صار من التكريف بمكان كما قلنا كشراء الثوب بسة العورة كالمنع من بيع العنب لمن يعتصره خمرا من القواعد أيضا التي نتعالى الأحكام التكريفية التعلق بالقواعد الوصولية وإجلتها النبوية طاعدت الكراها والكراها هو كما قال علماء ورسول الكراها ما هي الكراها قال علماء والماء هنا في الإصطلاح هو طلب الكف لا على وجه النزوم على وجه الاستعمل طلب الكف تارك على الفعن طلب لا على وجه النزوم يعني أنه مش ملزا ولو فعلت من تهم عليك لا ولا عبار طلب الكف لا على وجه النزوم على وجه الاستعمل أعلى للأبنى طلب الكف على وجه اللزوم كما قال علمنا أيضا من أهل الرسول وحكمه يساب تاركه ولا يعاقب فاعله يساب تاريكه ولا يعاقب فاعله قاعدة قد تطلق الكراهة ويراد بها التحريم قاعدة مسألة عظيمة جدا عند أهل المصول تريحك جدا في أبواب ومسائل قال فيها علماؤنا أكره وأطلق الكراهة فأخذها المتأخرون على الكراهة الاستلاحية وهي في ذات الأمر عند علمائنا قالوا أكره تورعا حتى لا يقع تقول الله للفعلات ولا تقول لما تصر أسهمتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفترع على الله الكذب فقالها أتره تورعا ويقصد بالكرامة الحرمة كما زمان في مسألة مهمة جدا أن تسقوها بالمذهب الشافعي وتعبت كذيرا حتى يعني بيّن الله لي بفضل جدا في علامة جدا في بعض عماء البحثين بأن الشافعي كان يقصد بكرامة الحرمة هنا يستدلون بأن الكرامة وان كان في أصلها الاستلاحة يثاب تارفه ولا يعقد فاعله لكن قد تنعكس ويراد بها التحريم والدلاع ذلك بحديث النسلم هذا حق يعني حديث صريح في هذا الباب فإذا الكراهة تطلق ويراد بها التحريم في قول النسلم وكره لكم ثلاث قيل وقال وكسرت السؤال وإضاعة المال قال إن الله كره لكم قيل وقال وكسرت السؤال وإضاعة المال أنت تنظر إلى لفظ القرآة هنا هي تطلق في الكتاب والسنه وفي لسان الائمه المتقدمين نفسه على التحريم وليس ما عليه المتاخرون بأنها على التي يسامت تركها ولا يعاقب فاعلها الله جل في علاه لما تكلم قال ولا تق ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق قال ولا تقربوا الزنا انه كان فحش وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما رجعنا له سلطانا في القطر ها فجعلنا يعليه سلطانا فأنا في القرس إنه كان منصورا ولا تقرب مال الاتين إلا بنته أحسن حتى ياب لغاء شدة وأوفو بالعهد إن العهد كان مسؤول وأوفو الكال يا ذا كبه ذلك خيره أحسن تأويلا قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والمصر والفؤاد كل ذلك كان سيئا عند ربك إيش؟ كل أولئك كان سيئا عند ربك إيش؟ مكروه قال مكروه وهذه معنى إطلاق المصر أو اللسان أو القول أو الفعل كل ذلك محرم ولكن ذكره في الكتاب أنه مجلوه ويقصد به التحريم ولذلك في الحديث الحديث صريح قال الله جلال فعلا قال إنسانم أن الله كره لكم قيلة وقال كسر السؤال وإضاعة المال وإضاعة المال محرم لأن هذا في أسفة ولذلك شرع الشرع حجرة على السفية يعني الزمنة نحجر على السفية وأيضاً كسرت السؤال لأنه كسرت السؤال إما فيها الامتلاء والتشبع والمشبع بما لم يعطى كلابسة وبيزول أو بأنه كسرت السؤال لي ليستدرك السخطات على العالم أو كسرت السؤال بالأغلطات المحرمة ولذلك كان السلام بيّن قال إنما أهلك من كان قبلكم اختلاف واختلافه على الانبياء وكثرته سؤالين بكثرة السؤال ادت الى الاختلاف وايضا من من من من, من ابواب كراهيه السؤال لان ممكن يحرم شيء كان حلال على الناس بسبب السؤال لذلك باين مثال ان انا اغضب الناس عند الله جل وعلا ان يكثر من السؤال فيحرم من أجل سؤاله الحلال المباح الذي كان فيه التوسعة على الناس كره لكم قيل وقال قيل وقال هذا بالتنقل النميمه قال ان شاء الله لا يسوء جنن في رواية الصحيح قالت لأدخل جنة قد تات الذي ينقل الكلام من هنا وهو يأخذ الكلام حارا ويذهب به حارا إلى الأذن حتى تشتعل فيخرب فزاد ذات البي وفساد ذات البي هي الحالقة لا أقول تحلق الشعرق لا أقول تحلق الدين بعض العلماء يقولون لمن نمام يدخل جنة ويدخل الج... نار نار ويدخل نار كما يقولون أن يدخل جنة قد تات قالوا لأنه يفعل ما يفعله الساحر في شهر ويفعله في ثانية واحدة دقيقة واحدة الشاء الساحر يأتي بالجنود وينفث النفتات في العقد شهرا كاملة يسعى حتى يخرب بين الرجل وزوجه كلمة واحدة من امرأة صديقة لسان امرأة تخرب على زوجة وزوجة تقول بس لامرأة أنني سمعت يضحك مع الأمر مرأة في انتهى الموضوع طلقت المرأة في عشيات اليوم فهذا يفعل أن ما لا يفعله الساحر في شهر يفعله هو في دقيقة واحدة أما من أقوال السلف وضرد عن السلف أيضا من أهمة العدول الأصول كانوا يقولون بالكرهة ويقصدون بها التحريب نضرب أمثلة فقط لا، لا، لا على سبيل الحص قول أبي حنيفة يكره الشراء أو قال أكره الشرب في آنية الزهب والفضة للرجال والنساء طبعا علماء المذهب والطحاوي غير الطحاوي وأيضا فتح القدير المصري من <متحدث> من الهمام يا حبيب يعني هذا دول مفاخر الأهل المساء يعني مفروض تخدرون بي من الهمام فالحاصل يعرونه بالحرمة فإذا الشر في أنكذاب والفتبة كما جاء الحديث هم يقولون بالحرمة فقال يكره, يكره. ويقصدوا الكراهة لإيش تحليمية وإنت تنظر فيه كتاب الكساني كتاب يسموه مدائع صناعي ننظر فيه فتجد ذلك وأيضا على إمام مالك الإمام مالك لما قيل له عن الشطرنج الشطرنج في خلاف اما الانفي ذا بقول انت لكنا فيها الحرمه باتفاق الائمه الاربعه الشطرنج فيها خلاف وبعض المتاخرين قالوا بالاستحباب لكن الحق انك الشطرنج ليس مستحبا هو على الاباحه وهذا قاله امامنا الشافعي قال هو على الاباحه ليس ثم الدليل على التحريم اما الذي قال بالاستحباب وشيخ الالماني قال بالاستحباب لانه راى انه ينمي الذكاء في العقل لكن الحق انك لو تتبعت لا ينمي الذكاء يحصل الذكاء في شيء واحد المربعات هذه ثمانيه انتهى الموضوع لكن هو يقول فيه ذكاء في الخطط الحربية الشترنج من ال العاب التي تنمي ذكاء في الخطط الحربيه عامه المسالك اللي فيها لكن امام مالك يرى تحريم الشطرنج واخذ من كلام علي بن طارق حديث ضعيف عن ابن طارق اول الحامل ايضا روايه عنه وروايه هكذا ورواية أيضا تقول بالتحريم فقال الامام مالك اكره الشطرنج اكره لعبه الشترنج وهو قال وأيضا في كلام علي بن طالب ما التمثيل التي أنتم لها عاكفون قال أكره وأكره هنا بي يقصد بها إيش يقصد بها التحريك ودليلنا كرهة لكم قيلة وقال وأيضا كره الإمام الشفائي أن يتزوج الرجل ابنتهم من الزنا الحق فهم يقولون بأن كره والبصالب أعقدها من الإمام ابن وقال كره وكره هنا معناه هو يحرر لا ما يحرر الأصل في الشفائية أنه يجوز أن يتزوج الرجل من ابنته من الزفن شفايا يا رضايا لماذا؟ للقاعدة التي يقاعدها بأن الحرام لا يحرم حلالا الحرام لا يحرم حلالا يفرق بين النكاح وبين السفاع لأن الشريعة جاءت تفرق بين المختلفين النكاح اختلف عن السفاع رجل زن بمرأة يصح أن يقول لأم هذه المرأة زن بها يا أمي يسافر بها ويأخل بها يسلم عليها ويقبل يدها يأتيها بالهدية ويقبل بين عينيها لا يريدون انظر إلى الخلاف تزوج رجل الممرأة له أن يقبل يد الأم أم هذه المرأة ويخلو بها ويسافر بها ويعطيها لهدية ويقبل بين عينيها رأيتم الفوارق وهذا الشبعي طبعا نظر سديد وحقا القول قول والقوة قوة بذلك شيء واحد جعلنا ننحرف عن أن نقول بمثل هذا اللي هي إيش لبن الفحر لبن الفحر تعلمون إيش لبن لبن جاءت منه البقره وبعدين البقره جت لنا لبن بعده وبعدين البقره الثانيه مش عارفين بقى هي اللي جت الاول ولا اللبن جيت الاول ها ايش لبن الفحل مساله لبن الفحل ذكرناها انا فهمت الاحكام عشان كده انا بسال مش بفترى على الاخوه شوف يا ابني الاخوه الافاضل اللي تحت هو هو هو السيف تحت هو جالس عمل محفل لكوا بقى الكبار تحت فين هو لازم يجيب ايمن ايمن اختفى فين اي, عمو وراء أي عمود ورا اي عمودات اي عمود اي عمود هو العمود اللي امامي اه دايما هو ايش خلف العمود خليه زمل فحل ايش يا استاذ ايوه لا كده كلام ناقص نريد اكتمال الكلام هذا صاحب المخيمات مخيمات اللاجئين تحت نعم صدى صاحب المخيمات الميا عندكم ايش فيها ولا والزارع ولا الحمد لله ما زارع في زارع فيه مياه طيب فيه جنة صحيح العلم جنة والله من لم يدخلها لا يدخل جنة الأخيرة بحمد الأحوال استغفر الله ما أعصد ذلك يعني لا يلعب بنعيم أهل العلم في جنة لا حسنا كفر الناس المقلد استغفر الله نعم ومات وعدده عليه وصوته صد كيف أ... أنا ما لا أعرف أن الرجال ألبان لا أعرف إذا كان رجل يختص ببيع اللبن أيها نعم ما هو إيش لبن الفحر زيز تزواج هندا تزواجه ساب اللبن في ساديها بسبب جميعه بسبب منيه هو فطلق فلما طلقها انتهت العدة أرضعت طفلة فالطفلة هل تكون بنتاً له؟ نعم تكون باتفاق وأطعم في خلاف؟ لا واتفاق المحققين فقالوا إذن أنت يا شفائي تقول بأن لبن الفحل محرم يعني اللبن الذي ساب في سادي المرأة بسبب منيكة وأنت قد افترقت عنها محرم جعل البنت التي أرضعتها وأنت انتهيت بالنسبة لهذه المرأة وانتهت العيدة هي أشبابها عنك لكن البنت الأرض عيصة صارت بنتاً إيش؟ فقال هذا في اللبن الذي ثاب في السدي بسبب المنين فما بالك بإيش؟ بالمنين؟ فمن باب أولى أن الحرب فمن أولى... هذا الذي جعلنا نقص فنقول من باب أولى أن حرب فهو أخطأ يعني في قوله أن كره أبم شفع يقول بالجوال ما يغلب لا انما كان يمكن نمثل او تمثيل احسن في ايش كرهه الله كره شفاه حلق اللحم شفاه الشفاه نقر انه قال بكراهه حلق اللحم لذلك المعتمد في المذهب الشافعي خلافا للائمه الثلاثه كراهيه القول مش حرمه حلق اللحم اما المحققون من فقهاء المحدثين عند الشافعيه يقولون بالحرمه انه ان حجر الشافعي الإمام ابن الملقن من المتأخرين من حجر العسقلاني ابن الملقن يقول ومذهبنا كرايات حلق اللحية والأقرب للسنة الحرمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأمر وقال حب الشارب وحب الشارب وحب الشارب وحب الشارب والأويت والنصارب فلكن الحمد لله عزرته على على تصريح للشبع بالتحيي بفضل هذا الأجلال هذه وصلت تعالى من العلماء نبهني إليها جزاه الله خيرا وقلت يعني انا اقول بان الدليل خلاص الدليل الشافعي قال وهو قد قال اذا خالف القول قول الشاء النبي صلى الله عليه وسلم عرض ولكن ورد عنه تصريح انه قال بحرمه حفظ اللحفه فصار الاجماع كما ادعاه ابن حزم على أن اجماع ابن حزم فيها ما فيها من المراجعات لكن صار اجماعا على ما ادعاه ابن حزم اجماعه الامه على حرمه حفظ اللحفه فلما يقول شافعي ككره حفظ المحيه فيكون الاقصى المقصود هنا عند شافعي هو التحريم ايضا ما نقر ان الامام احمد انه قال اكره المتعه وصاد المقابل اكره المتعه امامي شي الامام احمد في كل مساله لا في كل له روايات فاذا كان حد حنبلي يعني رئيس في المذهب الحنبلي يقول لي هل في روايه في المذهب الحنبلي تقول بجواز نكاح المتعه ابدا وحالنا احوال فكره المتعه وهو معروف في مثل الحنبيلة يقولون بحرمة لكاح المسجد وحرمة الصلاة على المقابر بل يرى بأن الصلاة في المسجد في رواية في أحمد إذا صلى في المسجد فيه قبر فصاته بطلة بطلة الحرمة وقع في الإثم انتهى المنظوة لا ده تعدى الحكم إلى أن الصلاة بطلة من باب مطلق إنه يقتدي الفساد عامل عاملا ليش عليه أمرنا فلما يقول أحمد أكره المسعة والصلاة في المقابر أكره ما معناها. وهذه التي استدل بها واستفاد وأطال جدا من ابن القيم في بداع الفوائل. استطال جدا او أفاض جدا في هذه المسألة وقد نصر قول السلف جزاء الله الطير الجزاء في هذا بأن المتأخرين ما عقلوا عن المتقدمين معنام أصحاب المزهر لكن ما عقلوا عنه فمتأخر الشافعية ما عقلوا عن الشافعين في مسألة اللحية وقالوا بالكراهة ولذلك المتقنون المحققون من المتقدمين والمتأخرين الذين جمع الله لهم الفقه والحديث قالوا لا بالحرم وقالوا لا يمكن أن يكون شبه يقصد به الكراهة بل هي الحرم الحكم الخامس والأخير حتى ننتهي من الأحكام التكليفية ونتقل الأحكام الأرضية هو التحريم وكما قلنا التحريم ايضا اقتراحا عند علماء الأصول هو طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستهلال طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستهلال وطبعا حكمه يساب تاركه ويعاقب فاعله او كل على ما طلب بعضهم يستحق يستحق العقاب فاعله ويستحق الثواب تاركه هناك قاعده تتعلق قاعده اصوليه تتعلق بالتحريم قد يعبر عن الحرام بقول لا ينبغي طبعا احنا بده ان نقول هناك قاعده أصلية مهمه جدا بالتحريم الا وهي ايش ما لا يتم الحرام إلا بيه فهو حرام ما لا يتم الحرام إلا بيه فهو حرام كباية العنب لمن يعتصره النظر إلى المرأة القصد فيه والله أعلم من إباحه لأنه منع منع سدة للذريعة فإذا كان سيصل بالإنسان للشاهد وحر فهو إباحة حر من أبواب الوسائل مش من النقاص تحريم النظر من هو تحريم وسائل ولا استحريم مقاصد لذلك يباح لك ان تنظر الى نوره إن انت تزوجها لو كان حراما ما اشار عليك ان تنظر اليه قال ابو مسلم ابو مسلم شيئا مقاصد تزوجت قال نعم قال من اين قال الانصار قال انظر اليه فان في عين الانصاري شيئا وفي الراء الاخرى قالوا بينكم يوجد في محبه ووفاء نظرت الي فدخل السرور على قلبك كنظر الي ولا تنظر الي فامس في القبول فيكون هذا افضل لما جاءت المراه الغيه بن سلم وامه بنت نفسها فيها النظر وخفض صحيح أم لا صعد وصوف ينظر إليها من فوقها لا تحتها ينظر تزوجني فلما لم يكن به حاجة سكت أدبا من أدب الإنسان حتى قال له الرجل يا رسول الله لم يكن لك بها حاجة فزوجني زوجها الإنسان لو علمها معه من القرآن نقول قائدة قد يعبر أحرام بقول لا ينبغي, ولا ينبغي هذا أسلوب لا يدل على الحر لا ينبغي أقصاه أن يدل على الكرام هذا الحق لكن قد يراد به الحرمة كيف نعرف وكيف نفرر كما قيل الكارهة ممكن تأتي على الحرمة السياق أعيدا يتعلق بها السياق هو المفسر لك السياق الذي يبين لك المقصود منها وأنت تدور مع مراد الله ومراد رسول الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ما دور قول الله للفعلاء كذبني ابن آدم وما ينبغي له وشتمني ابن آدم ولا ينبغي له كذبني بآدم وشتمني شتمني وجلدني الولد نشب دما وكذبني الادب على اني لا استطيع ان ابعث والله جل وعلا على كل شيء قدير كما بدأنا اول خلق نعيده سبحانه وتعالى لكن هنا الرواه قال في الرواه كذبني ابن ادم وما ينبغي له يعني يحرب عليه سياق واضح جدا تكذيب لله كفر تكذيب لله كفر فما ما يصلح نقول ما ينبغي له بين التحريف كذبني ابن ادم وما ينبغي له ولا ينبغي له وحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام الله لا إله إلا هو الحديث القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم لا ينبغي هذا محرم على وجه كالظلم يا بدين حرمت الظلم على نفس فقال الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام وأيضا في رواية عن النمسلم في حديث طويق قال لا ينبغي هذا للمستقيم وهذا السوب, السوب ليس لمن لا خلق له في الآخرة فالغلط المقصود هذه أدلة ثلاثة جاءت بصيغة لا ينبغي وهي تدل على التحريف بصيغة لا ينبغي وهي تدل على التحريف والسياق هو المفسر لذلك هذه المسألة قد قالها ابن القيم في كتابه القيم مداع مداع الحواج قال وأقبح غلطا منه من حمل لفظ الكراهة او لفظ لا ينبغي في كلام الله ورسوله على المعنى الاسطلاحي للمتأخرين الحادث وقد اتطرض في كلام الله إلا فعله استعمال لا ينبغي في المحظور شرعا شرعاً القدراً وفي المستحيل المتنى كقول الله جعله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولده هذا مستحيل مستحيل سبحانه إلا فعله ليس له ولد وليس له فراغ قال ما ينبغي وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولده وما علمناه الشعر وما ينبغي حرمنا عليه الشعر لذلك الناس لم يطلع أن يوم لأصدر الإنسان صحيحاً وصديداً خير له أم له إ قال الله جعاء الشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر في كل واد يهيمون وأنهم يقولون مالا كل هذا ذنب وجاءت فقط لمحة واحدة في المات أنه ميش إلا الذين عملوا عملوا الصالح وقال الله جل في علامة نزلت به الشياطين وما ينبغي ما, ما يستطيعون وما ينبغي لهم وما يستطيعون فهذه فيها دلالة وضحة جداً على أن ما ينبغي قد وتنزل منزلة الحرمة بل بقى تقع في المستحيل شرعاً مقدراً وأيضاً على الكثير هذا بالنسبة للأحكام التكلفية قد انتهينا منها بفضل الله للأولى فأسندخل غدا في الأحكام الوضعية